Uballigukum risalati rabbi wa ana lakum nasiih ameen aw ajibatum an ja'akum dhikr min rabbikum 'ala rajulin واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد خوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا فَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ Atujadilunani fi asma'in sammaytumuha antum sammaytumuha antum wa aba'ukum ma nazzala Allahu biha فَن تَظِرُ إِ معَكُم مِنَ الْمُن تَظر فَأَن جَيْنَهََُّينَ معَهُ بِرَحْمَةٍ مِ وَقَطَعْنَذَ بِ رَدْنذينَ كَذَّبُ بِآياتنَ وَمَا كانَوا مُؤمِنيد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 فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ